أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قَاهَا ما أنزل عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا خلق الأرض والسماوات العلا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 هَل اتاك حديث موسى اذ راانا نار فان قال لاهلهم كونوا انني انست نار لعل لعل اتيكم منها بقس او اجد على النار هدا فلما ربك فخلعنا عليك إنك بالوالد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخاف قالت جزاء كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها ووف تودا وما تلك يمينك يا موسى قال هي عصا يتوكل عليها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وغم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إن آية ك من آياتنا الكبرى اذهب إلى سرعون إنه قات قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل عقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي Aku naik shalat dengannya, azuri, dan aku berkhidmat dalam urusanku, supaya aku memuji-Mu banyak dan mengenang-Mu banyak. Sesungguhnya Engkau adalah orang yang وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرْوَةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحَى أَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِي الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ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 وَقَالَ لَنَفْسٍ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الرَّوْمِ وَفَتَنَّاكَ فَتُونَا فَلَمْ يَفْتَسِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي Izhaba ila Firaun, innahu qura, fakulala hu kaula lillina lalahu yatdakar atau yaqsha. Qala Rabbana, inna na nuxaf ayyafruk علينا atau ayya qura. Qala la tuxaf 124. وإنني معكما أسمع وأرى 125. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك 126. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم 127. قد جئناك بآية من ربك 128. والسلام على من اتبع الهدى 129. قد روحي إلينا أن Buat Allah. Dia berkata, "Maka Tuhanmu apa, Musa?" Dia berkata, "Tuhan kami yang memberikan segala sesuatu, Dia menciptakan dan kemudian menghendaki." Dia berkata, "Maka apa yang diperoleh pada abad-abad Allah. Dia berteriak kepada Tuhan, "Tuhanku, Allah yang menjadikan untuk kamu tanah sebagai maha peduli dan menuntun kamu di dalamnya dengan segala sesuatu yang Dia 17. قلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنا نخرجكم تارة أخرى ولقد رأينا هواياتنا كلها فكذب وأذى. قال: أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فلا نأتيك بسحر مثلي. فجعل بيننا وبينك موعدا. فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى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 فأجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعل قالوا يا موسى إن ما أن تلقي وإن ما أن نكون أول من ألقى بل الْقُمْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى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 فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، وولا أصلب أنكم، وولا أصلب في جذوع نخل ولا تعلمون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 لنا خطايانا وما أكرهتنا وما أكرهتنا عليهم من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي عبده مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياتي مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى جنات تعدل تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء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 Kelu min tainbat ma rezqana kum, ولا تطع في, فيحلى عليكم وَمَن يَحْلِلَ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. وَإِنِّي لَغَفْثَهُ لِمَن تَابَ. ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال لهم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفى.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 اتِ القَوْمِ فَقَدْفْنَا فَقَدْفْنَا فَكَذَالِكَ الْقَصَامِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ قِنَارُ فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى فَنَسِين أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُنْ لَهُمْ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 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ, لنحرقنه ثُمَّ لَنَسْفًا لَمُفِيضٍ فِي الْيَمِّ مِنْ سَفَا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي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 الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء، يتخافون بينهم إن لبثتم إلا بثم إلا عشرة، نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول ونمثلهم طريقا إلا بثم إلا يوما.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 وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ اللَّهُ تفعَل الشفاعَةُ إلَّا مَنْ أذلَ لَهُ رحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَولًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحْمِلُ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 وَلَقَدْ عَاهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدَ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْ لَهُ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَدَى فَقُلْ يَا آدَمُ إِن Hada aduulak, walizoujk, fala yuhrjannak ma'na al-jannat, fatashkhaw. Inna laka allah ta'ju'afihah, walla ta'ra. Waannak la ta'zmau fihah, walla ta'dduha. Fawaswasa ilaihi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 جَتَبَاوَرًا فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ فطمئنا جميعًا بعضهم لبعض عدو فإن ما يأتي انكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن Allah له معيشة ضك ونحشره يوم القيامة أعمى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ ぜひ kemudian Aufsarekan dari Allah dan juga kemudian yang tiga ke teman itu saja kita sering Luis dan kemudian Tapi kenapa dan jeżeli kemudian ada biks yang dari kami 124. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى 125. فاصمر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل غروبها 126. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا من زهره الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتي بيينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نفل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى